وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغننت عنهم آلهتهم فما أغننت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيئا لما لما جاء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 مجمع له الناس ذلك يوم مجمع له الناس ذلك يوم مجمع له الناس و ذلك يوم مشمود وما نؤخره إلا لأجل محدود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 ففي النار فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير لهم شاء ا ربك ان ربك فحال لما يريد وان الذين سعدوا ففي الجنة ففي الجنه خالدين فيها وَأَمَّا الَّذِينَ سَيِّدُوا فَفِي الْجَنَّةِ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا أطاع الغير مجدود فلا تكفي مئية مما يعبدها أُناس ما يعبدون إلا كما يعبد أباهم قبل وإن 119. وما نصيبهم وفوهم غير من